وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بالتي هي أحسن إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا, وقولوا آمَنَّا ஜி ஜீ இ ஊல இலகும் இலங்கு இலகுக்குமல وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَقْرَؤُونَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتَّنِ خطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو أول الذي نوت العلم وما يجحد به وَقَالُوا له لا أنزل عليه آيَاتٌ مِّن ربه قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ ஊல் اللَّهِ وَإِنَّمَا نذير مبين اولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب لِكَ رَحْمَةٌ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا لَمْ يَمَسَّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا الْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ